س و ي بنامه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايام يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر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 إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ع ه وقرآنه ان ق ر أ ا ه ف ت ب علينا قرآنه إن ثم ع بيانا كلا, كلا بل تحبون العاجل وتذرون المسلمين رب ه ا ن ا ظ ر ة و و د و ي و م ئ ذ ب ا س ر ة تغن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراق وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالثاء بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل يتمقى أ و ل ى لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ى ف أ و ل ى ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا أ ل م يكن طفه من مني يمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى اليس ذلك بقادر على احيي الموتى